والحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستخدمه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهر أن محمد عبده ورسوله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 وكل بضعة بلالة وكل بلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا ورياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وتبوأت من الجنة منزلا ونسأله تعالى كما جمعنا في هذه الغرفة على طاعته وعلى العلم أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جناته إنه تعالى جواب كريم ما زلنا في كتاب شرح الأربعين النووية لأبا زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى ونفع بعلمه ومر علينا في المحاضرة الماضية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 وحج البيت وحج البيت وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان لدينا ان شاء الله تعالى مع الحديث الرابع وهو حديث من المهمات وهو يعتبر من اصول الدين وعده كثير من الحفاظ كذلك وذكره أو ذكر رواية عن الإمام أبي داود وأظن أن هناك رواية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع أن هذا الحديث يدخل من جملة الأحاديث الأصول التي هي أمدة الدين وأصول الدين عليها هذا الحديث نداره على أي طريقه على الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود وهذا الطريق أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فهذا الحديث ثابت صحيح أخرجه الشيخان رحمهما الله تبارك وتعالى كما قلت الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم واجواة جاءت بقول ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا راضق مصدوق. قال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما مطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيها الروح ويؤمر بكتابة أربع أو يؤمر بأربع كلمات بكتب رفقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فالله الذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع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 نسأل الله الجنة ونعوده بالله من النار آمين هذا الحديث حديث عظيم وهو من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه ولو نظرنا إلى هذا الحديث رأيناه متشعبا نعم هو يتعلق بمراحل الخلق ويتعلق بالقدر الذي تكلمنا عنه في الحديث الثاني وهو حديث عمر رضي الله عنه ورواه عنه ابنه ابن عمر رضي الله عنهما وفيه ايضا بيان حال اهل النار وحال اهل الجنه والأسباب التي تؤدي إلى ذلك وفيه شيء من نقل الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم لقول ابن سعود حدثنا لقول ابن سعود حدثنا وهذا من صور الآباء عند المحدثين صحابي معروف رضي الله عنه وهو كما قال عن نفسه لو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله عز وجل فذهبت اليه وكان من اهل القرآن او كتبة الوحي الذين كانوا يقرؤون القرآن ويقرؤونه فهو يقول قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسمعه هذا الخبر وحدثنا تدخل عند المحدثين في طرق الأداء أو طرق التحمل تدخل من جملة أدوات التحمل الثمانية فهناك أدوات تحمل وهناك أدوات أداء عند المحدثين لرواية الحديث وتحمله ومن انواع التحمل اي انا اخذ من شيخ الحديث فانا اتحمل منه واتحمل عنه هذا الحديث من اعلى طرق التحمل السماع وفيها قول حدثنا فهذا يثبت ان ابن عبا ابن ابن مسعود رضي الله عنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فالسماع سنة عند المحدثين وهذا دليل واضح أن التدوين أو نشر السنة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعده بدأ التدوين في الصحف والأوراق فقال رح رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وهو الصادق المصدوق قيل في الصادق حياكم ضائف الحبيب قيل في الصادق من يأتي بالصدق من يأتي بالصدق فهو يسمى صادقا وهو يأتي من الصدق وهو موافقة الواقع وهو بخلاف الكذب الذي هو الإخبار على خلاف الحقيقة وفي هذا كلام يطول عند الأصولي ليس مجاله الآن فإنما الصادق من يأتي بالصدق ويوصف به من يأتي بالصدق ويوصف به وهو مصدق فقال وهو الصادق المصدوق أي يصدق في كل ما جاء نعم بارت الله في الاخر حبيب يصدق في كل ما جاء فهو مصدوق في خبره ثم قال ان احدكم يجمع في خلقه او يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما مطفى وفي غواية إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنُ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلَمْ يَذْكُرُوا الْهُطْفَةِ فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنُ أُمِّهِ أي أنه لم يكن على عهد في الجمع بل أنه كان متفرقاً فإن أحدكم يجمع في مثل أمه نطفة أول ما يجمع وهي قطعة الدم فأول شيء يجمع فيه خلق الإنسان هذه نطفة الصغيرة التي تعنى بقطعة دم مباشرة يكون علاقة مثل ذلك هذه النطفة تظل أربعين يوما تظل أربعين يوما تكون نطفة وهناك خبر علي النبي صلى الله عليه وسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا اخرجه التبراني ورجاله استقاط قال ان الله تعالى اذا اراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار مؤماؤه في كل عرق وعضو منها إذا أراد خلق عبد فجمع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم ثم قال في أي صورة ما شاء رات كذا نعم ربنا ان شاء الله لذلك لما قلنا يعني هناك رواية ذكرها ابن رجب الحنبلي الحافظ رحمه الله كما في جامع جمع في جمع العلم وفضله بيان علم وفضله في كتاب جامع العلوم والحكم بابن رجب قال أن محمد بن وزيد الأصفاقي روى أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم فقلت يا رسول الله حديث ابن مسعود الذي حدث به عنك فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المزدوق فقال والذي لا إله إلا هو أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي لا إله إلا هو هو حدثته به أنا يقولها ثلاث يقولها كلما قال غفر الله الاعمش كما حدث به وغفر الله لمن حدث به قبل الاعمش ولمن حدث به بعده فلهذا في بيان ان الحديث يخبر عن بعض الامور الغيبية مثلا او تطوير الخلق او امر من شؤوني او الامور الخاصة المتعلقة بالله تبارك وتعالى فكان تثبت من هذا الخبر فيه بعض البحث لذلك كان في قول موسود حدثنا دليل على السماع ومن بعده جاء الروايات واخرجه الامامان البخاري ومسلم في صحيحيهما البخاري ومسلم في صحيحيهما فقلت بان الحديث الذي أخرج الطبراني حديث مالك بن الحوينث يقول فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها فلما يتم الجماع ويقابل ماء الرجل ماء المرأة فيطير ماءه يطير ماءه وينتشر في كل عرق وعبد منها ينتشر في كل عرق وعبد منها لذلك الله تبارك وتعالى يجمعه بعد ذلك كما جاء فإذا كان يوم السابع جمعه الله فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم فهذا في حال الجمع الأول في النطفة الذي يجمع فيه أربعين يوم النطفة هذه الأربعين الأولى لأنها كم سنة مر هناك ثلاث مراحل هناك ثلاث مراحل ورحمة الله حتى يكمل ال 120 يوما وهي ما تقرب ما قرب أربعة أشهر تكون فيها النفخة في الروح. فالنفخة في الروح بعد الأربع أشهر، بعد الأربع أشهر الأولى التي هي مراحل نعم التي هي مراحل التكوين مراحل التكوين مطفة ثم علقة ثم مطقة مطفة ثم علقة ثم مراحل التكوين فبيننا حال المطفة وقلنا انها قطعة دم كما يكون دم متجلد وتجمع من كل عرق وعضو وعضو في المرأة يجمع الله تبارك وتعالى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن علمه اربعين يوما نطفة قال بعضهم انه يظل في هذه الاربعين على هذا الشكل لا يتغير حتى يدخل في الاربعين الاخرى وقال بعضهم بانه يتحول في هذه الفترة حتى يصل الى ما التي تليها على خلاف الأقوال ورينها غير واحد من أهل العلم غير واحد من أهل العلم ثم يكون علقة مثل ذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون علقة مثل ذلك العلقة أيضا قطعة من الدم ولكن ليست كالأولى لأن هنا بدأ تكوينها، بدأ التكوين. لكن الأولى هذا يكون متفرقا في العضوي أو الجسدي، فيجمعه الله تبارك وتعالى ويكون أصله الماء. ماء الرجل عندما يعني لما نعرف ماء الرجل إذا على على ماء المرأة أو ماء المرأة إذا على على ماء الرجل وهذا الكلام معروف بين الفقهاء وفي معرفة الذكر والأنثى. فيكون علقة مثل ذلك فيكون علقة مثل ذلك أي بعد الأربعين الأولى تدخل المرحلة الثانية ويبدأ في التكوين الثاني المرحلة الثانية في الخلق وهو العلقة مثل ذلك قوله مثل ذلك أي مثل الذي حدث قبل بنفس المرحلة بنفس المرحلة ثم يكون مضغة مثل ذلك وتبدأ هنا مرحلة ثالثة التي هي قبل مرحلة بدء النخف الروح يقول ثم وهنا ثم, وهنا ثم للتعقيل اي متتالية ليس بينها فواصل ثم يكون مضغة مثل ذلك في هذه الاربعين الثالثة يكون فيها الإنسان أو المخلوق في بطن أمه مضغة والمضغة هي قطعة النحم بدأ يتشكل من الدم أو قطعة الدم إلى اللحم التي بعد ذلك قال بعض أهل العلم أن هنا في المضغة يتكون اللحم مع العظم وعظم قال اللحم فقط والعظم يأتي في النفخ بعد النفخ ولكن أرجح أنه الجمع دون الاثنين وهو أن العظم واللحم في المضغة في الأربعين الثالثة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك فهذا لو حسبناها سبحان الله فهذا لو حسب ما ذلك لكان فيه مئة وعشرين يوما مئة وعشرين يوما أي أربعة أشهر أربعة أشهر فذلك قال الإمام ابن رجب الحمد رحمه الله فهذا الحديث يدل على انه يتقلب في مئة وعشرين يوما في ثلاثة اطوار في كل اربعين منها يكون الطور فيكون في الاربعين الاولى نطفه ثم في الاربعين الثانية علقة ثم في الاربعين الثانية مبغى ثم بعد المئة وعشرين يوما ينفخ الملك ينفخ الملك فيه الروح ويكتب له هذه الاربع كلمات إذن فهمنا وراحل التطوير من ثابت بالأحاديث الصحيحة في الصحي الكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس قدرة الله تبارك وتعالى وكيف خلق من العدم كيف أن الله تبارك وتعالى يخلق من العدم الذي لا يستطيع أحد أن يفعل مثله فلا يقدر أحد على أن يفعل ما يفعله الله تبارك وتعالى لأنه هو الخالق والخلق لله تبارك وتعالى والإيجاد من عدم فجاءت هنا بيانوا أن هذه النطفة الأولى التي كانت وقبلها النطفة كانت لا شيء كانك من لا شيء ودخل ماء الرجل. على ماء المرأة فتكون فجمع الله تبارك وتعالى هذا من كل عضو وجسد المرأة ثم تكون هذا النطفة ثم تكون علقة ثم تكون نطفة ثم بدأ الملك ينفخ في الروح ويكون فيه الحياه يكون فيه الحياة لذلك للغايه ويضاف الى اقوال اهل العلم هناك من يحرم ان تسقط المرأة جنينها بعد الاربعه اشهر بعد الاربعه اشهر اما قبل ان نفخ في الروح فيقولون يجوز ولكن ارجح وهو مذهب اهل الحديث واشعر الله ابن حجر وغيره بأنه لا يجوز أصلا بأن تتخلص المرأة من هذا فمجرد أنه دخل في المراحل الأولى بعد التكوين بمجرد أنه دخل في المبغة من لحم وعظام وغير ذلك فلا يجوز حتى هو ابن حن ابن رجب عاب على الذين يقولون بالنزول او بالأفقات وهناك حكم فقهي على انه ليس هناك صلاة ولا غسل على الذي يسقط قبل المائة وعشرين يوم المائة وعشرين يوم أما بعد هذه الفترة بعد الأربعة اشهر إذا اسقطت او اسقطت المرأة مولودها فهو يصل عليه ويغسل يصل عليه ويغسل ويتفن اما قبل هذه الاربعة اشهر فلا لانه ليست فيها روح والعبرة في الدفن او العبرة في الغسل والصلاة بوجود الروح فهو لا يتتعلق به مسائل قبل ان تدخل فيه الروح. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرسل ثم يرسل إليه الملك ثم يرسل إليه الملك فينفه فيه روح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقيه أو سعيد فبمجرد أنه نفخ فيه روح فيؤمر الملك بالكتب في الكتاب ب رزقه وأجله وعمله وشقي أو وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى قادر وقدر الأرزاق وعلم بأحوال عباده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مذنك قبل ذكر ذلك حديث اخرجه الطبراني ايضا علي بن سعود قال الى المطفقة اذا استقرت في الرحم اخذها الملك بكفه فقال يا ربي مخلقة او غير مخلقة فان قال غير مخلقة قال الملك يا ربي اذكر الامرى أشقي أم سعيد من رزق ومن أجل وبأي أرض تموت فيقال له اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيها كل ذلك فيذهب فيجبها في أم الكتاب فينسخها فلا تزال معه حتى يأتي آخر صفتها هذا إن كان الخبر لم يثبت ولكن المعنى صحيح في أن الله تبارك وتعالى كتب هذا الذي هو في أحوال العباد أي علم الله تبارك وتعالى الأذر القديم مكتوب وعلمه الله تبارك وتعالى ولم يعلمه غيره إلا بإذنه ولكن الله تبارك وتعالى اطلع أطلع بعد المعنى الملائكة على بعض الأمور وخفى الباقي وكما لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمعاد الساعة فالله تبارك وتعالى كتب معادها ويعلم ولكن لم يخبر أحدا بذلك لأن ذلك اختصاص بالله عز وجل نعم آمين فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك يرسل إليه الملك وفي ذلك أن الإنسان له ملك موكل به له ملك موكل به والإرسال بأمر من الله عز وجل ولا يفعل الملك شيء إلا بإذن الله عز وجل ولا يخالف أمر الله تبارك وتعالى ثم يرسل إليه الملك هذه أو هذا الإرسال يكون بعد الأربعة أشهر بعد الأربعة أشهر 120 يوم انتهوا وانتهت المرحل الثلاثة في التخلق أو التكوين ثم يبدأ الروح ويبدأ تشكيل الجسد والهيئة الذي هو لله عز وجل يخلق ما يشاء كما جاءت في الآية في أي صورة ما شاء ركبك قال صلى الله عليه وسلم أي وإن كان هذا في التعريف الآية فيه ضعف ولكن نحن نستشهد بالآية أن الله تبارك وتعالى في أي صورة ما شاء ركبت ثم أرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح فينفخ فيه الروح هنا بعد هذه المراحل أمر الملك بالنفخ في روحه حتى يكتب ما قد أمره الله تبارك وتعالى به فهنفق فيه وهذا الوقت بداية حياته في بطن أمه من بعد هذه المرحلة يكتب عليه ايه يكون فيه حكما فقهيا وهو اذا سقط صلى عليه او صلى الناس عليه ووُسل ودُفن هذا بخلاف ما قلنا قبل النفخ وهذا هو الراجح من اقوال الحفاظ في انه صلي عليه بعد النفخ اما اذا كان السقط قبل النفخ في الروح فهو لو صلى عليه من و بس فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات هذه الكلمات هي المتعلقة بأحوال العبد يوم القيامة التي سيكون مدار حياته عليها والآمر هنا الله تبارك وتعالى هو الذي أمر الملك أن يكتب هذه الأربع كلمات والله أعلم بذلك ولكن ذلك للملك في أن يعرف هذا الأمر لأننا قلنا أن العلم الكامل لله عز وجل أما غير الله فهو يوصف بالمعرفة كل مخلوق يوصف بالمعرفة والدليل كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فالمعرفة تأتي من الجهد. أما العلم فالله تبارك وتعالى له العلم القديم الأول. ثم يرسل إليه الملك، فينشخ فيه الروح ومؤمره بأربع كلمات. هذه الكلمات الأربع من كبر الرزق والعمل والأجل وشقيه أو سعيد. كلها من يعلمها الرزق كتبه الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث ورزق العبد سواء كان رزقه كثير أو قليل أو غير ذلك فلكل إنسان رزق رحمه الله فلكل إنسان رزق وهذا رد على الذين يقنطون من رحمة الله ويظنون أنه يبحثون على عمل أو غير ذلك أو معيشة ولا يجدون مالا, في مالا فيقولون بأنه لا رزق لهم وهذا منافي للتوقيد الله سبحانه وتعالى كتب لكل مخلوق رزق الإنسان له رزق كما قدر الله تبارك فعال له ربما هو لو يجد عملا به أجر عام وماره القليل الذي يأخذه من عمله رأى الله تبارك تعالى يبارك فيه فيجعل الرزق فيه كثير وليس الرزق فقط في المال هناك الرزق في الولد وفي الزوجة وفي الأب وفي الأم وفي نفسك وفي غير ذلك فالرزق ليس متعلقا بالمال فقط وإنما يوصف المال به لأن أصل الكلام يقول أنا معي كذا أو كذا أو كذا، ولكن أصل أن كل شيء هو رزق من عند الله عز وجل إذا رزقت بمولود تقول رزقت بفضل الله تبارك وتعالى بمولود ابن او ابنه او رزقته بزوجة طيبه او, ز... أو ز... رزقته بزوج صالح او غير ذلك فهذا كله رزق لذلك الله تعالى كتب الرزق ورزقه هنا عام ليس مخصوصا بالمال ليس مخصوصا بالمال بكتب رزقه وعمله والعمل هنا متعلق بما بعده من شقي أو سعيد لأن العمل به يكون العد إن شقي وإن سعيد في الآخرة فيكتب عمله إن كان عمله صالح مكتوب وإن كان عمله ساسد فمكتوب وفي ذلك ليس كما زعم البعض أنه مقدر عليهم ذلك ولا محالة وأنهم ليس لهم اختيار كالجبرية والقدرية وغيرهم وغيرهما الذين عطلوا هذه الصفة أو نفوها أو غير ذلك لكن ربدا على ذلك أن الله تعالى أمر الملك بكتابة عمله أي أن الله أعلامه بما قد يعمل هذا الرجل أو هذا العبد فكتب عليه العمل وليس معنى الكتاب أنه فرض عليه لا هو كتب ما سيفعل ولكن لم يفرض عليه وذلك للأدلة الكثيرة التي سقناها في الأحاديث الماضية في حديث عمر رضي الله عنه الذي جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم سأخبرك إن شاء الله على آخره. في أن الدعوة التي يقولونها على أنهم مجبرون أو ليس هناك قدر عليهم أو غير ذلك لا أن الله تبارك وتعالى خير العبد وله حرية الاختيار ولكن كل اختيار العبد تحت مشيرة الله عز وجل وهذا الله تبارك وتعالى علم بانك قبل أن يخلق العبد فكتب فكتب وكما قلت منذ قليل أن حكم السقط قبل النفخ كثير من أهل العلم يقولون بأنه لا يصلى عليه ولا يغسل وهذا له فيه كلام ابن, ابن رجب الحنبلي الحافظ رحمه الله وساقه عن بعض أهل العلم أما بعد النفخ فأن, فإن ذلك جعل فيه روح وبمجرد أنه دخله الروح فيترتب عليه ما يترتب على الميت من غسل ومن بثل ومن صلاة عليه هذا الراجح من الأقوال ولكن ربما تجد كثير من الفقهاء ان شاء الله تراجع كتاب جامع العلم وفضله له او جامع العلوم والحكم فستجد بان شاء الله كلام الحافظ ان شاء الله حاضر فيسب ان شاء الله خير الحمد لله نص صريح واجتمع عليه االجمهور فالاعتداد اعتمادهم فلا بالمذهب لان ربما هناك كما هو معروف اختلافات في المذهب فلو جاء دليل على خلاف المذهب فالاصح الدليل فالاصح الدليل وكما قلت المسألة ربما فيها خلاف وستجد في الاكليات في كلام أهل الفقه في مذاهبهم التفرعات هناك فروع كثيرة في هذه المسألة ثم يؤمر بأربع كلمات نعم وسيقف أيضا الحافظ ابن ابن رجب في جامعه إن شاء الله ذلك. يؤمر بأربع كلمات بكتب رسمه نعم لكم مرحبا في <تصفيق> كتاب رزقه وأعماله وأجله والشققين أوسعيد شقيين أوسعيد وعمله هنا كما قلنا بين الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة والله تبارك على عالم بذلك وكتب ذلك في اللوح المحفوظ ويؤمر الملك بكتب ذلك العمل. بكذب ذلك الأعمال وأيضا يكتب الملك أجله والأجل ما يعلمه إلا الله تبارك وتعالى وفي ذلك الإيمان بالأعمال أو بالأمور الغيبية وكل هذه الأمور الغيبية لذلك جاء في الحديث في أول الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه جاء بصيغة تؤكد أنه سمع هذا الحديث أن الحديث هذا مصدوق عن صادق المصدوق في قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق لأننا لو نظرنا إلى هذا الجزء من الحديث ما فعله غيره من الصحابة لكن هو فعله لأننا نضرنا إلى الحديث مدن الحديث أو مدن الحديث لا رأينا فيه أمورا لا بد فيها من اليقين ولا بد فيها من التثبت والتأكد فيكتبوا العمل والأجل لكل واحد من الخلق أجل معلوم عند الله عز وجل فيكتب ذلك فالله تبارك وتعالى بيده هذا الأمر ثم يكتب شقي أو سعيد وهذا ليس فرض أن هذا بأمر الذي تبارك وتعالى أنه كتب عليه هذا ولكن الله تبارك وتعالى علم أن هذا سيكون معاله معاله النار أو معاله الجنة فكتب ذلك فشقي أو سعيد فشقي أو سعيد إن كان شقي من أهل النار أو سعيد من أهل الجنة لذلك جاء في الكلام بعده وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله فقال فولد لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وهنا يورضنا في الى هذا الكلام لا تشتت منه فتشتت منه العقول كيف يعمل بعمل اهل الجنة طوال عمره وفي اخر عمره يدخل النار اين الاعمال السابقة واين هذا ليس هذا المراد لو أخذنا بواهف الحديث اختلفنا ولكن المعنى هو أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس بأنه أو بأنها أعمال صالحة فلما يأتي يوم القيامة يكون هذا الأمر في أن الله تبارك وتعالى عالم أن ذلك ليس له وليس العبد في ذلك خالصا في عمله لله عز وجل فلذلك الله تبارك وتعالى يدخله النار، وما يجزء عنه عمل وفي ذلك الحديث الذي رواه مسلم كلنا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحيلا أخي حبيب أحمد أن في الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول وما تسعر وحالهم وأحوالهم فهم يعملون بأعمال خيرية منهم من يقاتل ومنهم من ينفق ومنهم من يعلم الناس ويقرئهم القرآن فلو نظرنا لهؤلاء لرأينا هذه الأعمال أعمال بظاهرها صالحة وأصحابها وأصحاب هذه الأعمال هم أفضل من غيرهم فهذا الظاهر ولكن ليس الأصل في الأخذ بذلك المظهر ولإنما الميات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالميات قال أيضا إنما الأعمال بالخواتين وهذا امر اخر سنتكلم عنه ان شاء الله تعالى في المدى القادمة كيف نجمع بين هذا الحديث وهي بين من الاعمال بالخواتيم فهذا امر ما بد ان نبينه ايضا بذلك العبد يأتي باعمال كثيرة في الدنيا ويأتي يوم القيامة يدخل النار وقالوا يقول واين اعمالي فهو يعمل ليس لله وإنما يقال كذا وكذا فهو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس فيدخل منه فيصدق عليه كتاب في هذا الموت في هذا الأمر كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هداء من فور كل ما عمله أي كل ما قام به وعمل به المشركون والكفار في دنياهم يحسبون أنهم يحسنون صنع كان ذلك قد أحدطه الله تبارك وتعالى نسأل الله السلام نسأل الله أن يتقبل من أعمالنا وأن يجعل أعمالنا خالصة له في القيامة وأن يتقبلنا وأن يقبلنا وأن يأخذ لنا وأرحمنا وأن يجعلنا هداة المهتدين طاهرين متطاهرين متبعين للنبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه إن شاء الله تعالى سنكمل هذا الحديث في المرة القادمة حتى نستفيد في الشرح فيه لأنه حديثا مهم من أصول الدين وهو من جوانع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من الفوائد ما فيه وان شاء الله تعالى هذا يدخل من جملة الذي سيحفظ ان شاء الله تعالى فبذلك عندنا الحديث الاول حديث عمر الحديث الثاني حديث عمر الحديث الثالث ابن عمر والحديث الرابع ابن مسعود اياكم ان شاء الله تعالى نحن تعهدنا هنا في هذه الورفة غرفة أخي الكريم زهير القرآن الكريم بأنه سيكون هناك قراءة بعد المحاضرة ستكون هناك قراءة للأربعين النووية من الذين يستوهرونها أو الذين يقدرون على استضار بعضها هنا وانشرف على إذا كان هناك مجال للأخوات التي يحبنا أن يقرأنا على أخت هناك عندي في الغرفة بمجال للأخت التي تريد مع أخت فاضلة يكون الأمر بفصال فرسالة إليها على عن طريق الموقع عندي وترسل إليها رقم او بكلمة المرور للغرفة هي ليس غرفة على الابلتك ولكن غرفة على الموقع ترسل اليها العقم وتدخل ان شاء الله تعالى الساعة الحادي وعشر ستبدأ الاخوات في الغرفة بالتسميع على الاخت هم الضرباء نسأل الله ان يثبتنا وياها وان يغفر لنا ولها وان يحفظها من كل شر نسوع فهذا ان شاء الله تعالى خير ايضا والاخه هنا ان شاء الله تعالى سيكون التسميع هنا بإذن الله تعالى ان شاء الله عز وجل طيب اخي ماروك ان شاء الله تعالى ماروك يعني بارك الله فيك ده عليكم ان شاء الله تجمع هذا الحديث والذي قبله لانك لم تسمع المرة الماضية فانت سمعت الحديث الاول والثاني فقط على ما اظهر فيبقي لك الثالث الرابع واخي ابو عمر ان شاء الله تعالى يأخذ اللاقط لان يقرأ ده اخير لحبيب ابو عمر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 ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عزي الله محمد بن إسماعيل لإبراهيم بن, بن مغيرة بن بردزبه البخاري وأبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري أني في صحيحيهما لذينهما أصح الكتب المصنفة عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا علينا رجل شديد غياب الثياد شديد سوال الشعب لا يرى علي أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كثتي على فخدي فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت إليه سبيله قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدق قال فأخبرني عن الإفسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من مسؤول عن هذه أعلى من السائل قال فأخبرني عن أموارتها قال أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشائل يتطولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم وعلمكم ذلكم رواه مسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الذكاء وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بمسعود عبد الله بمسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصالح المصدوق إن أحدكم يسمى خلقه في بطن أمي أربعين يوما نفتا ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إلى غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل جنة في فيعمل بعمل أهل جنة فيدخلها. في رواه البخاري ومسلم. أن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو السلام عليكم ورحمة الله. <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله. برك الله فيك أخ الحبيب أبو عمر. نفع بك. وذلك علما وحلما هذا خير ان شاء الله تعالى ان نتعاون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها وحفظها ولا شك في ان حفظ السنة من الدين ومن الامور التي سيجازى عنها العبد يوم القيامة خير ان شاء الله عز وجل طيب في احد اخر يا اخوان ان شاء الله كما اتفقنا سيكون ال التسميه على ما وضع حتى نمشي سويه يعني لا, لا, لا نتعجل ان شاء الله تعالى حديثا حديثا ما شاء الله ما شاء, شاء الله نفع الله بكم بكم فنسير معا حديثا حديثا حتى نضع برهة من الوقت ويكون الوقت اسبوع على حفظ حديث واحد او حديثين او ثلاثة الامر يصير ان شاء الله تعالى حتى في نهاية هذه الدورة او هذا الشرح سيكون ان شاء الله تعالى عند الشخص قد اكمل الاربعين كلها وبزيادات ابن رجب بزيادات ابن رجب احنا نشرح ال 42 حديث لابن النووي وال 8 حديث لابن رجب نتمها ان شاء الله عز وجل فمن حفظها بدا في طلب العلم ان شاء الله عز وجل من حفظها وعالم فقهها بدأ في طلب العلم ان شاء الله عز وجل طيب نورد للسما غير مرة مره اخرى ان شاء الله عز وجل معك اللاقة أخي الحبيب أبو عمر نفع الله بك نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع ذرك عندي خلل في اللاقة فعلا الصوت واضح الآن نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم ونفع الله بكم نعم مع الحديث الرابع إن شاء الله <تصفيق>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 فينفخ فيه الروح ويؤنث بأربع كلمات بكتل رزقه وأجليه وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراؤ فيسبق عليه الكتاب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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحبى ألا إننا كالراعي يرعى حول الحما يشك أن يرعى فيه ألا ألا إن لكل ملك الحما ألا وإن ألا وإن لكل ملك الحما ألا وإن إن ل ألا وإن إن لل ألا إن حما الله محارمه ألا إن حما الله محارمه فألا وإن في الجسد مضرة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم نعم جزاكم الله عنا خيرا وأحسن الله إليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلامة. سلام الله القلوبنا وقلبك يا حبيبنا في الله تبارك العالى من أفاته نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص بالطول للعمل وسلامة القلب وصفائه وحياته آمين طيب هناك أحد آخر إن شاء الله سألت لكم عن هذا الحديث في المرة القادمة بداعت. لكن قبل أن أبعد يعني هناك كان سؤال على معبون أخي محمد موجود فاضل العلامة ابن عثيمان رحمه الله في ذلك له كلام طيب قال لن قد لا أربعة أشهر لا يحكر بأنه إنسان حي وبناء على ذلك لو سقط قبل كماني أربعة أشهر فإنه لا يغسل لو كفن ولا يصل عليه لم يكن الإنسان بعد ثم قال أنه بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح ويثبت له حكم الإنسان الحي فلو سقط العذار فإنه يغسل وكفا رسول الله صلى عليه وسلم لو كان بعد تمام تسعة أيام أشرف. ففي ذلك يبين أخرى في اختلاف أيضا في الذي حكمه حرام أو حلال إسقاطه قبل ذلك. وقلت أن بنات إجaza أو طاع أهل الماجaza قبل النفخ. في الروح بأنه إذا سقط ليس فيه شيء أما ذو يجرب أنه نطخ فيه بعد الأربعة الأشهر فإنه لا لأنه قبل النفخ يكون نطفه ثم علقة أما ذو دخل في النطغة فهذا شيء أخر هذا شيء أخر هذا الذي أعلمه في المسألة أما الخلاف فأنا لا أحب أن أتطلق في الخلاف لأن هذا له رأي وهذا له رأي والراضيح وهذا عندي انه وهذا عندي انه لا يجوز ان تسطط مرأة طفلها هذا الطفل الذي في بطنها بمثبت انها عرفت انه هناك طفل لا يجوز لها ان تسطط لانه بذلك بدأ هناك شيء في الحياة او في الخلق او طور الخلق وهذا الذي اراها ان المشكل او غير ذلك ففيه كلام كبير فيه كلام كبير وياكم بارك الله فيكم طيب الحمد لله وبرك الله وياكم الله طب نكون ان شاء الله تعالى في المرة القادمة هنفعلوا بكم واحسن الله اليكم و الله خيرا على حسن انصاتكم وحضوركم الطيب والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهر لا اله الا انت استغفرك واتبه لك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته